نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارب والتقى هذا كتاب الله أعذب من ألن قد صاله رب العباد بعظمه وحماه حد طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجام تدابرا والدمع من بين الجفور رقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رات الآيه فالكل أنصة للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لا استبحافظا حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا رمتي قرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كينا نغرقا أولا الكتاب شتاتنا حتى نزيلتنا حراً وتفرق ولتجعله محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحقق يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرق.